خرج الحسين من مكة قاصدا أرض العراق حاول منعه كثير من الصحابة ونصحوه بعدم الخروج لماذا؟ لأنهم يحبونه وكان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق هل جلس في بيته أم لحقه؟ بل لحقه على مسيرة ثلاث ليال فلما أدركه قال له أين تريد؟ قال العراق وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم الحسين رضي الله عنه غرر به قال له ابن عمر لا تأتهم لا تأتهم فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل استودعك الله من قتيل ماض الحسين إلى الكوفة وما غيته حسين إلى سفر والأمة أرقها سفر و... فلا إله إلا الله فلكأني أنظر إلى ذلك الزمرة ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك فيهم من؟ فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم وعلى رأسهم الحسين رضي الله عنه ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها سفر وقفت تسنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر, تنحدر ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تسنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجر الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وإذا أجر الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وخرجتني تحيي أمتها وهناك يسافقها القدر ونشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ونشيت تلاحظك الدنيا Al-Zeynep فيهم والعمر زمر كالصبح جلالتها هم نور الأرض المنتشر زمر كالصبح جلالتها هم نور الأرض المنتشر لم تدر بأنك محصور ورعاع الكوفة قد غدر أعطرك عبار لم تدري بأنك محصور ومعاع الكوفة قد غدر أعقوك عهودا ودمارا وحبان الخائر منبتر باعوكم من ثمن بخس ممحوق والعقب سقر ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وطفاستني كبلا جثوى ودنور الصحبة تنحن ريحانة, ريحانة المصطفى محاضرة للشيخ حسن الحسيني